ما رحمة من الله لنت لو ولو كنت فضا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم في الأمر فإذا عدمت فتودد على الله إن الله يحب المترك